فيما يتعلق بي اول الشبه او ما رد عليه المصنف رحمه الله من كلام العراقي في رسالته قد عرفنا انه سيورد بعضا مما يتعلق بي الشبه التي اوردها داوود بن سليمان بن جردس فيما يتعلق بي مساله العذر بي بالجهل وان واقع او الواقعه في الشركه الاكبر ليس بكافر وليس بمشرك وقد يسميه في بعض الاحوال انه لم يقع في شرك اصلا لا يسميه ماذا لا يسميه شركا وهذا اطم لانه جعله ما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضروره جعله ليس شركا وفرق بين نوعين بين طائفتي الطائفه الاولى تزعم ان ما يفعله هؤلاء هو الشرك بعينه ولكن لا يحكم عليه بكونه مشركا كافرا للجهل مثلا وجود مانع وطائفه اخرى وداود بن الجليس منها ويرفع رايتها وهو ان ما يقع ليس كله ماذا ليس من الشرك الاكبر وهذا لا شك كلاهما كافران لا شك لكن الثاني اعظم كفرا من من الاول حين يدنيجتمع فيه عده نواقل وهذه الشبهه التي يريدها المصنف رحمه الله تعالى ويرد عليها كما ذكرت سابقا هي التي يدور حولها الحديث فكل من يعثر بالجهل لابد ان ياخذ شيئا مما يتعلق بهذه المساله ويبحث فيه كلام دحلان احمد الزيني دحلان وداود بن الجليس وما انفرد به لا يستطيع ان ياتي به انه معلوم حينئذ بالموازنه والمطابقه ان يعرف هذا الكلام بعينه ولكن ثم شبه عامه كقوله مثلا في مساءته شبه الثاني أو الثالثة قوله إن الشيخ الإسلام لا يكفر لا يكفر الواقع في الشرك الأكبر لا يحكم عليه بيب الكفر هذا عام عند الجميع كل من يعذر يأتي بكلام من الشيخ الإسلام التيمية بأنه لا, لا يكفر من وقع فيه بالشرك ويحكم عليه بيب الإسلام هذا لا شك أنه باطل وقد جمعه بنفسه كتابا ضمنه أكثر من خمسين موضعا من كلام الشيخ سلام بن تميه رحمه الله تعالى المتشابه وحكم بناء على ذلك انه لا يكفر المشرك بل لا يحكم عليهم بانهم ماذا بانهم مشركون بل هم مسلمون على الاصل لكونهم يقولون لا اله الا الله وينتسبون الى الاسلام ويبقى على اصله وهذا يعتبر ماذا يعتبر معصيه ولا ينزل عليه الحكم لمانع الجان وهذا لا شك انه باطل كما سياتي موضحا في هذا الكتاب او في غيره ونحن اخترنا هذا الكتاب كما ذكرت سابقا بناء على انه مختصر اولا وسياتي الردود المتواليه ان شاء الله تعالى لان الرد على هذا الرد رد على كل معاصر على كل جرجيسي في كل زمان ومكان عن يذن يكون ال الرد واحده الرد واحده وما يقال في هذا الموضع حين يذن بنفسه تذكره في ما يتعلق بالمعاصمة فالشبهة هي, هي الشبهة لا فرق البتة وسيأتي هذا لا يمنع فيما ذكرناه سابقا أن الجاحظ له أصم في هذه المسألة فلا يمنع حين يذن أن يكون الجلجيس نفسه ماذا قد أخذ شيئا مما يتعلق بالجاحظ وسيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى وعامتها البدع كما نص أهل العلمي ينقل بعضهم عن بعض عامتها البدع على هذا المنوان فكل بدعه سَتَدمن يقلد فيها غيره وياخذ اللاحق عن السابق والمتأخر عن عن المتقدم هذه سنة الله تعالى في خلقه يعني بقاء المبتدعة وبقاء المشركين وبقاء الكفار المرتدين المنافقين هذا سنة الله تعالى لا بد من صراع بين حق وباطل هنئذ يكون المبتدعة على قدم الوساق ينشرون ما عندهم من باطل هذا لا يزعجك فإنما تنزعج إذا كنت ساكتا وترى الباطل يفشو وعندك قدرة على محاربته ودحظه ثم تتفرج وعينئذ يكون ماذا؟ يكون آثم منه صلى الله عليه وسلم مسلم إذا كان قادرا على رد الباطل وإنكار المنكر ثم يتوانى ويتأخر هذا يكون آثم لسيما في هذه المسألة في هذا الزمان فيما يتعلق به بالشرك الأكبر على كل نهل البدع ينقل بعضهم عن بعضهم وكل يدعي ماذا؟ أنه صاحب حقا والوا وسنه ولذلك ثمة نقلان عن الشاطبي رحمه الله تعالى اراه انه من المهم ان تسمع هذين النقلين يقول الشاطبي في انتصام الجزء الاول صفحه 670 فلو علم المبتدع انه مبتدع لم يبقى على تلك الحاله يعني هو في نفسه يظن ماذا انه صاحب حقه ولذلك يقول هذا طاغوت عندنا هنا يقول ماذا وعقيدتنا عقيده السلف ينسب نفسه الى ماذا الى مذهب السلف الى مذهب السلف لانه لا يعتقد انه صاحب بدعه والكافر لا يعتقد انه ماذا انه كافر ولا يعتقد انه على باطل حتى اليهود والنصارى في جملتهم يعتقدون انهم على على حق وهذا المبتدع كذلك يعتقد انه ماذا على حق انه على عقيده السلف فالشركه الاكبر الذي يدعو اليه هذا هو عقيده السلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم القرون الثلاثه المفضله الى اخره إذن ما هو التوحيد؟ ما هو الدين؟ قال فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها فضلا عن أن يتخذها دينا يدين به لله وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عقل يعني أمر فطري أن كل صاحب قول أو عقيدة أو عمل يعتقد ماذا؟ أنه على على حقه حينئذ لا تنزعج إذا رأيت من مبتدع يصمم على انه صاحب حق او انه على منهاج السلف حين يدت يتعدى من اصراره هو قطعا هكذا امر فطري لابد انه يدعي انه على حق وانه متابع لي اما السلف كما يقول وانا تابع للشيخين ابن تيميه وابن القيم هو كاذب وانما يأخذ من متشابه الكلام ويجعله اصلا ويفرع عليه قال الشاطبي كذلك في موضع اخر في بيان ان كل صاحب بدعه لابد ان يسدد لا بد ان ياتي بايه او حديث هذه قاعده مضطرده بمعنى انه ياتي الى بعض الايات فيجعلها دليلا على بدعته فيعتقد اولا ما تهواه نفسه سواء كان تقليدا او الى اخره فالبدعه والهوى اسبابه مختلفه قد تكون دينيه وقد تكون دنيويه لكن لا بد ان ياتي بماذا بايه او حديث انت اضبط هذه فهمها زيد ان كل من جاء ببدعه لابد ان ياتي بايه او حديث فضلا عن كلام اهل العلم لابد ان يحشد قد يجمع لك مؤلفا مجلدا في 500 صفحه ويؤيد بدعته لا اشكال فيه فكونه ياتي في مجلد فخم الى اخره دل على انه حق لا يدل على انه حق صح او لا صحيح او لا واله لا شاعر مؤلفات بالعشرات والمعتزله والجهميه فوجود التاليف لا يدل على انه علا على حق يقول رحمه الله تعالى في الاعتصام الجزء الاول صفحه 281 كل خارج عن السنه ممن يدعي الدخول فيها والكون من اهلها لابد له من تكلف في الاستدلال بادلتها لابد من تكلف يعني لابد ان ها لابد ان ياتي بدليل وياتي بالدليل هذا يوجهه على توجيهه حرفه على ما تهواه نفسه كل خارج عن السنه كل من خرج عن السنه عقديه او متعلقه بالسلوك ممن يدعي الدخول فيها والكون من اهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بادله على خصومات مسائلهم على خصومات مسائلهم والا كذب الطراح دعوهم كذب الطرح يعني لو طرح الادله ما رجع الى كتاب والسنه هذا يكفي في ماذا في تكذيب دعواه لو قال هذا الذي تلبس بالشرك هذا مسلم باق على اسلامه ولم يستدل بايه او حديث عدم الاستدلال بالايه والحديث يدل على بطلانها هنيدي لابد ان يتقوى لابد ان يتقوى فياتي الى النصوص فيلوي اعناقها والا كذب اضراحها دعواهم بل كل مبتدع من هذه الامه اما ان يدعي انه هو صاحب السنه دون من خالفه من الفرق فلا يمكنه الرجوع الى التعلق بشبهها واذا رجع اليها كان الواجب عليه ان ياخذ الاستدلال ما اخذ اهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعه ومقاصدها كما كان السلف الاول ياخذونها يعني لابد ان يجمع بين ماذا هذا اصل متعصل عند اهل السنه والجماعه هذا مما دلت عليه كليات الشريعه كل من قال لا اله الا الله فالاصل انه مسلم واليقين لا يزول بالشك قواعد عامه فيلبس على على المسلمين ولو جئنا للقواعد الاخرى ان الاصل في التوحيد لابد من مجانبه الشرك ما بقي له هذا الاصل ما بقي له هذا الاصل الا ان هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها باطلاقا يعني في السنه لم يكونوا اهلا للنظر في دلاله الكتاب والسنه اما السبب اما لعدم الرسوخ في معرفه كلام العرب والعلم بمقاصدها اما لعدم الرسوخ في معرفه كلام العرب والعلم بمقاصدها وهذا اساس في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما اذا ارتمع فيه الدلاله الشرعيه والدلاله اللغويه ولا يضبط ما يتعلق بلسان العرب الا من عرف لسان العرب واذا كان عاميا ويتكلم بمسائل الشرع كان اثما ولو اصابه صحيح ولو كانت النتيجه موافقه لما اراد الله تعالى انيذن يكون اثما لانه ما عرف الطريق ما اتى واتى البيوت من ابوابها قال رحمه الله اذا هذا السبب الاول اما لعدم الرسوخ في معرفه كلام العرب والعلم بمقاصدها واما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الاصول التي من جهتها تستنبط الاحكام الشرعيه لا بد ان يجمع بين بين الامرين ولا شك ان العلم بالثاني مبني على العلم بالاول صحيح الاصول والقواعد العامه في الشرع التي بها يستنبط الحكم الشرعي من مضانه هذا مبني على ماذا على لسان العرب ولو نظرت فيما يتعلق ب دلالات الالفاظ عند الاصوليين والقواعد الاصوليه المتعلقه بذلك فاذا مباحثها مباحث اللغويين نظر فيها يكون بلسان العرب حين يد رسوخ في لسان العرب ورسوخ في الاصول والقواعد التي يستنبط بها حكم الشرع من من دليلي ولا بد من اجتماع هذين الامرين فاذا نظر في الدليل وكان فاقدا لهذين الرسوخين او فاقدا لاحدهما كانت النتيجه ما هي ان يصيب الحق او لا قطعا لن يصيب الحق والسبب في كل مبتدع وضلاله هو عدم الاهليه في النظر في الدليل الشرعي قال واما لعدم الامرين جميعا لا علم بلغه العربيه ولا علم ب ال اصول القواعد العامه في فليس بام فبالحري ان تصير ما اخذهم للادله مخالفه لما اخذ من تقدمهم من المحققين للامرين هن دي لابد ان تكون النتائج ماذا ان تكون النتائج باطله فاسده ولذلك الجرجسي هذا ومن نحوه العلم بقواعد الاصول التي هي مبنيه على القواعد الكليه الشرعيه منتفيه عنده لانه ما يعرف حقيقه التوحيد والبحث فيما يتعلق في هذه المسألة من أصول البحث فيها أن يعرف ماذا حقيقة التوحيد حقيقة الأسماء ما معنى التوحيد ما معنى الإسلام ما معنى الشهاد من الأصول والقواعد العامة لابد من ضبطها حينئذ إذا لم يكن ضابطاً لها وتكلم في هذه المسألة يكون ماذا؟ يكون مخلطاً فيسمي المسلم كافراً والكافر مسلم ولا يعرف ما ينقض به الإيمان ما ينقض به الإسلام حينئذ حصل الخلطة قال رحمه الله ويدا تقرر هذا فلا بد من من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى وبالله التوفيق فنقول قال الله سبحانه وتعالى ما اجمل ان يقال قال الله تعالى لماذا هذا هو الاصل اذا اردت ان تعص اصلا حينئذ ابدا به بقال الله تعالى قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وبغير تاويل هذا نص هذا اصل في هذا الباب ان الله تعالى جعل القران على قسمين اياته جعل على قسم من محكم ومن متشابه جعل اتباع المحكم من من سيمه الراسخين في العلم وجعل اتباع المتشابه ومجانبه المحكم من سيمه اهل الزيغ اذا منذ ان نزلت هذه الايه فالناس منقسمون الى قسمين الى يومنا هذا منهم من يتبع المحكم ومن من يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم صحيح او لا قال رحمه الله تعالى وذلك ان هذه الايه شملت اسمين هما اصل المشي على طريق الصواب او على طريق الخطا اذا طريق طريق هو صواب في النظر في دلالات الكتاب والسنه وطريق هو خطأ ثم الخطأ هذا قد يكون كفرا وقد يكون بدعة وقد يكون فسقا إلى خين على حسب النتائج على حسب النتائج فكونه خطأ لا يرز منه ماذا ألا يكون كفرا قال رحمه الله تعالى أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين الرسوخ في الشريعه متعذر وهذا كلام الشاطبي صاحب الموافقات يعني الرجل اصول نحرير عنيد يقول الرسوخ في العلم متعذر الا بالجمع بين الطريقين ما هما الرسوخ في لسان العرب والرسوخ في الاصول والقواعد العامه التي بها يستنبط الاحكام فاذا فقد احدهما فلا رسوخ في العلم واذا اجتمع تحقق الرسوخ عينذا هذا هذا يكون لك ميزان لا تجعل نظريا في الراس فقط لابد من تنزيله في الواقع فالاعجم الذي لا يحسن ان يقرا اصغر ما يكون من المتون ثم يتكلم في شرع الله تعالى ولو كان في الفقه او التفسير او غيره تحكم عليه بماذا العلامه المجدد ها فضيله الشيخ معالي الشيخ كما يفعل المنافقون ولا ما يجوز شرعا ان تصفه بي باوصافي العلم لانه خال من ماذا عن موجبات مقتضيات العلم فاذا كان راسخا فيما يتعلق بي كيفيه الاستنباط ثم هذا مبني على الرسوخ في لسان العرب يريد الصحه ان يوصف بكونه من اهل العلم بل من الراسخين في العلم واما اذا فقد وما اكثر من يفقد فيه الامراض في هذا الزمان او فقد احدهما فليس لا يكون من الراسخين هذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى ليس من كلامي قال رحمه الله تعالى ولما كان ذلك متعذرا الا على من حصل الامرين المتقدمين الذي هو الراسخون في العلم هذا متعذر لم يكن بد من المعرفه بهما معا على حسب ما تعطيه المننه الانسانيه واذا كيطلق عليه انه راسخ في العلم راسخ في في العلم ومقتضى الايه ها مدحه او ذمه المدح والذم الراسخ في العلم ممدوح او مذموم في الايه هذا ممدوح ومقتضى الايه مدحوم مدح اذا ما يقابله مذموم او لا لان القسمه ثنائيه ممدوح ومذموم فالراسخ ممدوح وبين انه متبع لي للمحكم وبين الرحمن تعالى غيره وهو امر متفق عليه انه لا بد من رسوخين رسوخ في لسان العرب والعلم بمقاصد لسان العرب ورسوخ في الاصول والقواعد التي يستنبط بها الاحكام الشرعيه من ادلتها او من مضانها قالوا مقتضى الايه مدحه فهو اذا اهل للهدايه والاستنباط وحين خص اهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على ان الراسخين لا يتبعون صحيح لما ذم الذين يتبعون المتشابه دل ومدح الراسخين دل على ان الراسخين لا يتبعون المتشابه واضح هذا في اشكال البدع يتبعون ماذا يتبعون المتشابه ويدعون المحكم يتبعون المتشابه مطلقا سواء كان في كتاب الله تعالى او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او في كلام العلماء ويدعون اتركون لا التفتون الى اي محكم لا من ايه ولا من حديث ولا من كلامها العلمي وانما لا يقفون الا على ما يوافق اهواءهم نريد ان يكون هو المسند وهو الذي يعتمدون عليه قال رحمه تعالى وحين خاصه اهل الزيغه باتباع المتشابه دل التخصيص على ان الراسخين لا يتبعون فاذا لا يتبعون الا المحكم الا الا المحكم وهو ام الكتاب ومعظمه مر معنا ما يتعلق بالمحكم هو الواضح البين وهو الكثير ولذلك قال هن ام الكتاب ام كثير المعظم ومنه ايات منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اذا متشابه قليل باعتباري المحكم الراسخ في العلم يتبع هذا المعظم ويدع المتشابه ان لم يمكن حمله على المحكم والا اذا امكن حمله على على المحكم يعني يفسر بما دل عليه المحكم فهو المتعين واذا تعذر عليه ابقه على ظاهره ويتبع ماذا المحكم هذا هو العاصم قال رحمه الله فكل دليل خاص او عام من شهد له معظم الشريعه فهو الدليل الصحيح كل دليل خاص أو عام سواء كان دلالته خاصة أو كان دلالته عامة شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحي يكون مقدماً علىه على غيره وطبق هذا فيما يتعلق بمسألة معنى التوحيد ومعنى الشرك فما دل عليه القرآن على جهة العموم أن الموحد لا يكون موحداً إلا إذا أفرد الله تعالى بالعبادة وأنه إذا صرف العبادة لغير الله تعالى فهو المسرك حين يذن صار هذا المعظم صار هو المقدم لو وجد ولو على سبيل التنزل ثم آية تدل على خلاف ذلك صارت من المتشام هذا لو وجد فكيف هو القرآن كله يبين ماذا أن إفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد بعينه وإذا فقد فهو الشرك بعينه وأن القرآن الله عز وجل ما انزل الكتاب وارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الا بالنهي عن هذا الشرك وهو عباده ما سوى الله تعالى هذا واضح بين او لا معظم الشريعه تدل على ذلك فاذا جاء مدعي ان من تلبس بالشرك يكون مسلما قلنا ماذا لو كان معك دليل من ايه او حديث او من كلام اهل العلم هذا مصادم للمحكم الذي دل عليه معظم الشريعه دليل واضح او لا دليل واضح بين على ان هؤلاء ليس عندهم ماذا ادرا ما يكون دليلا صحيحا بل يكون دليلا فاسدا لا يعتبر لان الله تعالى امر باتباع المحكم وجعله مدحه للراسخين في العلم حينئذ من لم يتبع المحكم صار ما مذموما فالذي يتبع هذا الجزء ولو كان ايه او حديث يدل على اسلام من عبد غير الله تعالى فهو مذموم شرعا لا يدل على انه ما ان معه الحق لا بل معه الباطل هذه قواعد عامه يجب يجب اعمالها ويجب تنزيلها تفهم هذه المسائل بمثل هذه الطرائق وام اهل الهوى انما ينظرون في الايات المتشابهه ولا سيما فيما يتعلق هذا اذا كان عندهم ايات متشابهه والا الاصل عندهم فيما يتعلق به بكلامي بكلامه العلمي لا سيما ما يجمعونه من كلام اليميه رحمه تعالى ابن قيه يكون مقدم هو قرانهم وهو دستورهم الذي يعتمدونه ويكون مقدما على كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال فكل دليل خاصا او عام من شهد له معظم الشريعه فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد وما سواه يعني سوى ما شهد له معظم الشريعه فهو ماذا فهو فاسد فاذا جاء بايه تدل على ان من عبد غير الله تعالى انه مسلم موحد قلنا هذا دليل فاسد هذا لا يقف معه الا اهل الزيق ومن الذي حكم الله عز وجل من سابع سما جعل من كتابه ما هو متشابه محتمل فالذي يقف معه دون المحكم فهو ماذا او من اهل الزي يكون مذموما ولو كان استدل بايه ليس كل من جاء بايه حين يد انتهاب لا الظرف الدليل ما الدليل المنوعيه الدليل هذا محكم او متشابه ليس كل من اتقى قال الله تعالى او قال رسوله صلى الله عليه وسلم حين يد وقفت, وقفت وقل لا هذا معه الحق لا بل قد يكون مبطلا قد يكون كافرا يستدل على كفره بماذا ببعض الاي وببعض الحديث اذا ينتبه لي لهذا الاصل هذا نزله وطبقه طالب العلم يجب ان يتعلم هذه الاصول وان يعمل بها وان يحكم على المخالف هل وافق هذه الاصول ام لا قبل ان تنزل معه في ماذا في مساله العذر بالجهل او غيرها قبل ان تناقش من هذا الذي تناقشه هل هو من مرتمع فيه الوصف ام لا اذا كان جاهلا عاميا ولا يدري ما يقول ويخلط بين كلامه العلمي ثم ظهر اتباعه للهوى هذا لا لا لا يلتفت اليه وانما يبدع ويكفر اذا قال بكون هذا العابد لغيره تعالى مسلما هذا مرتد عن الاسلام ثم اذا كان ثم شبهه تقتضي الرد رد عليه والا يترك ووشاء الباطل لابد من وجوده هذه سنه الله تعالى في في خلقه قال رحمه الله تعالى فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد اذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطه في الادله يستند اليها هذا كلام محرم رحمه الله تعالى واذا لو كان ثم ثالث لنصت عليه الايه ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ايضا علم ان الراسخين لا يتبعون لا يتبعون المتشابه قال فانت اولوه فبالرد الى المحكمه إن فسروه فسروا المتشابه حينئذ يردوا إلى المحكم لأن الموقف من المتشابه ما هو المحتمل الأصر فيه ماذا؟ أن يحمل على المحكم حينئذ صار كله محكماً صار كله محكم وإذا اكتبسوا باعتبار الشخص في نفسه وشك في حمل آية متشابه على معنى ما فيتوقف فيها لا إشكال فيه لكن من حيث العمل ومن حيث الاعتقاد لا يجوز له لوجود المتشابه الذي يورث شكا في نفسه ان يعرض عن المحكم صحيح او لا وبهذا تعلم ماذا ان بعض الناس قد يتركوا الحق يقول عندي شبهه عندي كذا اشكل عليا حديث كذا او اشكلت عليا ايه كذا اقول هذا متشابه انت لست مامورا باتباع المتشابه وانما انت مامور باتباع المحكم القران كله يدل على التوحيد كيف يلتبس عليك ان هذا الذي يعبد غير الله تعالى وجعل الهه مع الله تعالى يتقرب اليه كيف يلتبس عليك ان تزعم انك من اهل التوحيد وتقول هذا مسلم واذا جاء بايه حين اذا اذا ما فهمتها حينئذ لا باس ان تتركها والله عالم بها فاذا امكن حمل المتشابه على المحكم فهو المتعين وان عجز الانسان عن فهم المتشابه حينئذ توقف فيه ولا اشكال ولا اشكال لا يكون حرج لماذا لانه غير مامور اصلا ب اتباع المتشابه قال رحم الله تعالى فانت اولوه يعني تاولوا فسروا المتشابه فبالرد الى المحكم بان امكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهذا المتشابه الاضافي للحقيقه وليس في الايه نص على حكم بالنسبه الى الراسخين فليرجع عندهم الى المحكم الذي هو ام الكتاب وان لم يتاولوه فبناء على انه متشابه حقيقي هذا الى وجده مثل ماذا الف لام ميم قد الإنسان لا يحسن أن يفهم هذا المغزى الذي أراده الله عز وجل من هذه الآية حين ذلك يتوقف فيه يبقى عنده متشابه مطلقا وإن كان الشاطب رحمه وتعالى يرى أن آيات الصفات كذلك من المتشابه المطلق لكن هذا قول باطن مردود عنه نأخذ الحق الذي عنده ونرد الباطن صحيح أو لا؟ هذه قاعدة قاعدة هذا أصل لأنه ليس بالمعصوم حين ذلك إما أن نأخذ جميع ما عنده واما ان نرد كل ما عنده يستدل بكلام نتايميه تعالى على ما يراه وما يخالف ما يراه اذا يردهم قل هذا الاصل الذي يجب الاستدلال به كاملا هو القران وهو السنه صح او لا واما غيره من كلامه العلمي فما وافق اخذناه وما خالف رددناه اليست هذه القاعده اليس هذا العلم كل يؤخذ من قوله ويرد طبق هذا الكلام لامام مالك وغيره رحمه الله اذا هذا الاعتراض ليس ليس لا اصل له هذا الاعتراض الذي ياتي بعض الناس يقول ياخذ بكلام التيميه ما وافق هواه وما خالف تركه قل هذا هو الاصل هذا هو الاصل في كل عالم الا نجعل قوله في مرتبه القران وفي مرتبه السنه لكن هم ارادوا ماذا ارادوا ان ما يستدل به هذا يضعفوه انه لا يدل على على المراد قال رحمه الله تعالى فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه به بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألبابين وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المساب صره حتى يكون هواه تحت حكمه يعني اذا بحث في الدليل هذه مصيبه اخرى عند هؤلاء اذا بحث في الدليل لا يبحث من اجل ان ان يصل الى الحق وانما معتقد لعقيده ويبحث في الدليل بما يوافق هواه هذا الذي يكون هم له واما انه يستبصر بالدليل بمعنى انه تكون عنده بصيره فلا ليس له هم إلا اتباع الهوى ثم يستدل عليه فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المصاب صري حتى يكون هواه تحت حكمه يعني حكم الدليل بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له وهذا ديدن كل مبتدع أنه يعتقد أولا ثم بعد ذلك يبحث عن ماذا؟ عن الأذلة وكل ما خالفه إما أنه لم تفهمه أنت واما انه قول بشر خالف الحق هكذا قاعده اما انك لم تحسن الفهم الصحيح واما ان هذا قول بشر عنيد ان رده كما رددنا غيرهم قال رحمه تعالى ثم اتى بالدليل كالشاهد له ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين فهم اذا بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكم فيه ولا عليه سوى التسليم وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الادله لا يدخل فيه من طلب في الادله ما يصحح هو هواه السائب فرق بينه من ينظر في الادله ليصل الى الحق وبين من ينظر في الادله من اجل ان يصحح هواه ان يد لابد ان يلوى الادله من اجل ان توافق ما معتقده قالوا القسم الثاني بل ليس براسخ في العلم وهو الزاغر فحصل له من الادله وصفان احدهما بالنص وهو الزيغ هذا وصف اذا اتبع المتشابه فهو الزائر ما الدليل فاما الذين في قلوبهم زيغ دل ذلك على ماذا على التنصيص اذا هذا الوصف منصوص عليه بنص القران فكل من اتبع المتشابه فهو الزاغ قال احدهما بالنص وهو الزيغ لقول تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم والثاني بالمعنى الذي اعطاه التفسير راسخ في العلم متبع لي المحكم متابع للمتشابه اهل الزين يقابل الراسخ في العلم عدم الرسوخ في العلم اذا اتباع المتشابه دليل على انه ليس من الراسخين في في العلم هذا وصف بالاستنباط واخذ به بالاستنباط اذا وصفان للمتبع للمتشابه الاول انه من اهل الزين وهذا منصوص عليه والثاني بالاستنباط ماخوذ من التقسيم لما وصف من اتبع المحكم بانه من الراسخين في العلم دل ذلك على أن من لم يتبع المحكم فليس من الراسخين فيه في العلم هذا ذم أو لا هذا ذم أنه ليس من الراسخين يعني ليس مما رسخت أقدامهم فيه في العلم قال والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم وكل من في عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل على حسب كل من نفي عنه الرسوخ وعليذ الجهل هذا باب واسع قد يصل إلى الغاية وقد يكون دون ذلك وعند ومن جهة الجهل حصل له الزيغ لأن من نفي عنه طريق للسنباط واتباع الأدلة لبعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابه إذا لم يكن من أهل العلم ونفي عنه الرسوخ الرسوخ في لسان العرب والرسوخ في القواعد الأصول حينئذ لا يجوز له النظر لا في الأدلة المحكمة ولا المتشابهة لماذا؟ لماذا لانه جاهل والجاهل لا يبحث في الادله وانما يبحث في ماذا في من يقلد تقلد من هذا الاصل الاجتهاد العام انما يكون في اختيار العالم الذي يجوز له ان يقلده واما انه يتجرع الادله وقد نفى الله تعالى عنه الرسوخه في العلم فلا لسان عرب بل هو عجم وان لم يكن عجميا في لسانه فهو عجمي اعجمي في فهمي وكذلك لا علم بي اصول وقواعد اللغه التي سمطها اهل الاصول فجعلوها مناط للسنبان حين يد صار جاهلا واذا كان كذلك لا يجوز له ان ينظر فيه في الادله قال ولو فرضنا انه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لامكان ان يتبعه على وجه واضح البطلان او متشابه فما ظنك به اذا اتبع المتشابه ثم اتباعه للمتشابه ولو كان من جهه الاسترشاد به لا للفتنه به لم يحصل به مقصودا على حال يعني سواء اتبع المحكم او اتبع المتشابه فكان اتباعه حينئذ مبنيا على على جهل هذه فائده عظيمه من شاطب رحمه الله تعالى اولا كل صاحب بدعه لابد ان يستند الى دليل شرعي واذا عرفت ما يتعلق بمناط الايه او ما تحدث به عنه من تقسيم الناس الناظرين في الادله بين متبع لمحكم او متبع لمتشابه حينئذ عرفته ما انت عليه اولا وما اوصاك به وما امرك الله قبل ذلك به باتباع المحكم حينئذ تعرف كذلك ما يتعلق بي المخالف هل هو متبع للمحكم او متبع للمتشابه وكل منهما حينئذ نكون ماذا النظر بي باعتبار الدليل الشرعي وصحه الدليل فليس كل من تمسك بايه او تمسك بي بحديث حينذ يسلم له النظام مصنف رحمه الله بدا بماذا بما يتعلق به كلامه هو عن نفسه عراقي وزكى نفسه بقوله اعلم اني ووالدي وجدي بيت علم وعرفنا المراد بالعلم هنا ماذا علم المسائل حفظ المتون فقط اما العلم الشرعي الذي يكون مطابقا للشرع موافقا للشرع هذا منفي عنه لو كان كذلك لكان موحدا عرف التوحيد لكنه ما عرف التوحيد كيف يكون بيت علم اصل العلم هو التوحيد اصل العلم هو التوحيد فاذا لم يكن موحدا حينئذ لا يكون من اهل العلم في في شيء كذلك قول عقيدتنا عقيده السلف هذا بين المصنف رحمه الله تعالى بقوله انك داعيه الى دعاء الصالحين والاولياء ونداء بالحوائج ولصغاثه بهم في اللمات والشدائد وان ذلك لديك مسحب وارد وان من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال اذا عنده خلل من اولى عنده خلل اولا في عدم فهم توحيد والتبس عليه بماذا بالشرك لم يميز بين توحيده والشرك ومع ذلك اذا كفر مسلم هؤلاء حكم عليه بان مخطئ ضال حكم عليه بانه مخطئ ضال وهذا الذي تجده من بعض الناس اليوم الذين يتبعون هذا الرجل ثم يقول انهم لا يتبعون شبه هذا لا هي هي نفسها بعينها فهو جرجيسي محض سواء علم او لم يعلم فهو يخاطئ ويضلل كل من كفر عباد القبور اذا الحكم هو الحكم وشبه هي هي شبه قال وان من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال حكم عليه بالخطا مع كون الرب جل وعلا بالقران من اوله لاخره حكم ماذا بكفر المشركين وانهم في النار قالوا انه لا يكفر ولا يشرك الا من دعاهم استقلالا فهو عنده خلط كذلك في عدم التمييز بين الشرك في الربوبيه والشرك في العباده فكل شرك وقع في العباده عين يد ينظر فيه هل اعتقد فيه انه مدبر او انه يملك النفع والضر او لا فان اعتقد فيه حكم عليه بكونه مشركا وان لم يعتقد حينئذ فهو مسلم باق على على اسلام الا يجعل ذلك مستحبا كما ذكر مصنف رحمه الله تعالى ولذلك قال انه لا يكفر ولا يشرك الا من دعاهم استقلالا لا دعا على وجه التسبب وزعم انهم الفاعلون المدبرون فاذا فاذا زعم ذلك فهو مشرك اذا قال هذا رب وهذا خالق هذا مالك هذا هو الذي يدبر السماوات والارض هذا الذي بيده الجنه والنار كفر عنده وأما إذا لم يعتقد ذلك ولو سجد إليه ولو ذبح إلى خيره هذا لا يعتبر بمشركة وأما على وجه الجاه والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك ولا كفن وهذا لا ينفعه لماذا لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بذلك ومع ذلك ما حكم عليهم به بالإسلام فكونه يعتقد أن الله تعالى متصف بأفعاله هو على وجه الكمال هذا لا يجعله ماذا لا يجعله مسلم ولذلك يعتقد من الأصول المعتمدة في مقام التوحيد أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام صحيح؟ صح أو لا وهذا مراده يقرر هذا أن هؤلاء لم يعتقدوا الربوبية في هذه المعبودات إذن هم مسلمون ولو فعلوا ما فعلوا من الشركيات حينيذ نقول ماذا؟ من الأصول المقررة والقواعد المعتمدة في باب التوحيد أن من جاء بتوحيد الربوبية لا يحكم به بإسلامه لابد من ماذا؟ لا بد ان يفرد الله تعالى بالعباده ولذلك توحيد الربوبيه يعتبر دليلا على توحيد العباده توحيد الالوهيه والا ما ما نفعهم والمشركون الاولون قد اتوا بي به بهذا ومع ذلك ما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام ولذلك لما تبين للمصنف رحمه الله تعالى ان هذا الرجل الدعوي انه على عقيده السلف انه يدعو الى عباده هؤلاء الاموات الغائبين عرف ما عنده من خلال فقال ما لا يصدر عمن تصور الاسلام وعرفه ردوا الى ماذا الى مساله تصور حقيقه الاسلام اذا من الاصول المعتمده هنا والتي تحرر ما حقيقه الاسلام ما حقيقه التوحيد ثم قد سلم البعض بالحقائق لكنها يجعلها حقائق دينية انتبه هنا بعض نقول لا خلاف ان الاسلام عباده الله تعالى وحده لا غيره نزل هذا على الافراد يبقى في الذهن فقط لكن لا بد من اسلام ومسلم صحيح او لا لا بد من ايمان ومؤمن لا بد من شرك و... ومشرك كفر وكافر تفرق بين النوعين يحتاج لماذا الى دليل شرعي فاذا فسر الاسلام قد يوافقك في التفسير قل نعم الاسلام كذا وكذا والتوحيد معناه كذا ولذلك يدرسون هذا جامعات غيرها توحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة ألا لله الدين الخالص ثم إذا جاء من يشرك بالله تعالى قال هذا انتفى عنه التوحيد قال لا ما انتفى كيف أن تعرفت التوحيد إفراده الله بالعبادة وهذا يعبد غير الله تعالى إذا انفصل بين الشرك وبين المشرك بين التوحيد وبين الموحد إذا سلم بالحقائق لا يلز من ذلك أنه ماذا أنه قد يسلم لك في التنزيل وهنا المشكلة في التنزيل هي المشكلة في التنزيل هي فيجعل حينئذ الجهل مانعا من, من الحكم إذن الشيخنا رحمه الله تعالى عرفا وأدرك أن هذا الذي ينتسب لمذهب السلف إن الخلل عنده ماذا؟ في التصورات اختلط عليه معنى الإسلام بغيره لم يميز بين التوحيد وبين الشرك ولذلك يسمي المشركين بالمسلمين وكل من وصف هؤلاء عباد القبور بأن المسلمون هذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعرف حقيقة الإسلام التوحيد ولذلك نحكم عليه بالكفر والردة عن الاسلام لماذا لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هو في نفسه لم يعرف ماذا حقيقه الاسلام لم يكفر بالطاغوت كيف كفر بالطاغوت لابد ان يحقق هذا الوصل واعظم ما يدخل في الكفر بالطاغوت هو ماذا ها ترك الشرك والحكم على فاعله بماذا بالكفر هذا لابد من دخوله قال ما لا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه وآمن بالله واليوم الآخر بل لا يصدر عمن له عقل يحسن به عمن له عقل يحسن أن يعيش به يعني نفع عنه ماذا؟ العقل لأن هذا لا يتأتى رجل يعتقد فيه عباد القبور أنه مسلمون ثم يزعم العلم وأنه على علم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا عقل لا عند ثم قال المؤمن يعرف هذا بمجرد ايمانه ولا يختص بمعرفه العلماء يعني معرفه ان هذا شرك اكبر وان الواقع فيه مشرك بالله تعالى ينفى عنه وصف الاسلام هذا ليس من خصائص اهل العلم بالاجماع والذي ياتي الذي يزعم ان هذا من خصائص العلماء فلياتي بدليل شرعي والنصوص عامه مطلقه لانه لا يصح لكل موحد إن انه موحد الا بماذا بمعرفه الشرك واذا عرف الشرك عليه صار من الامور المعلومه من الدين بالضروره فيستوي فيها العامه والخاصه كما لو راى شخصا كافرا اصلا وقال لا اله الا الله حكم عليه بالاسلام كذلك العكس اذا اظهر الكفر وعلم ان هذا كفر وانه شرك بالله تعالى وجب عليه ان يعتقد ماذا انه مشلك لا فرق بين المسالتين ولذلك هذا نص عليه المصنف هنا رحمه الله قال والمؤمن مطلقا لو كان عاميا يعرف هذا بمجرد ايمانه لماذا لانه توحيد بمعرفته للتوحيد عرف ان هذا كافر ليس بمسلم ولذلك حتى عامه المسلمين اليوم لو تسالهم دعك من الدكاتره وغيرهم لو سالتهم عما ذبح لغير الله تعالى قال هذا شرك اعوذ بالله يستعيذون بالله تعالى لماذا ان هذا شرك وجرب هذا موجود في عامه المسلمين قالوا الا يختص بمعرفته اولو العلم التوحيد ليس من خصائص العلماء ثم قالوا هذا العراقي صرح بانه يجوز نداءهم الاموات اعني نداء الانبياء والصالحين بل والجمادات كما هو مشهور عنه لكن يسميه توسلا اذا يسمي الشيء بغير اسمه هذه طامه اخرى يسمي الشركه بغير اسمه فانتبه حين الى هذه المزالق كما هو مشهور عنه لكن يسميه توسلا وخالف المشركين في التسميه لا في الحقيقه بل هو الشرك بعينه قال فيدعو الغير ويرجوهم في كل مطلوب على وجه الجاه والتسبب وهذا حقيقه الشرك والتندين عرفتم معنى التسبب يعني يجعله سببا واسطه شفعاء بينه وبين الله تعالى يجعله سببا لنيل رضوان الله تعالى هذا مراد به بالتسبب واما للاستقلال فان يعتقد فيه النفع والضر وانه يملك ونحو ذلك مع ان عباد القبور اليوم يعتقدون فيهم ماذا الاستغلال يعتقدون فيهم النفع والضر وان بيده الجنه والنار لا اله الا اكثروا ما كذا نسيمه الصوفيه اصحاب الاغواث ونحوهم قال ثم استدل على ذلك بقوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هذه ايه عظيمه وهي تعتبر اصلا في هذا الباب وهو ما هو عدم اعتبار القصد بمعنى انه يعتقد انه على على هدى لان المخالف يستدل عليك بماذا بانه لم يقصد الكفره هو ما قصد الا رضا الله تعالى وهذا الفعل فعله ماذا عن جهل حينئذ يقول هو يحسب انه على هدى وانه على توحيد وعلى اسلام وانه على منهاج النبوة هو يعتقد هذا ومع ذلك يذبح لغير الله تعالى هل ينفعوه هذا الجواب هذا نص واضح مبين يدل على على هذا المعنى حينئذ كل ما اعترض عليك بكون هؤلاء لا يقصدون الا مرضات الله تعالى اتي بهذه الايه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إذن ضل سعيهم ما اهتدوا قال وهم يحسبون ضل وهم يحسبون الواو وهو الحال وهم يحسبون جاء بالجملة الاسمية الدال على ثبات يعني ثابتة يعني هذا الاعتقاد والحسبان والظن مستقر في نفوسهم لا يتزلزل لأن العقيدة هكذا لا تتزلزل هذا الأصل فيها فهم ضل سعيهم أعمالا وعملهم ومع ذلك يعتقدون ماذا انهم على هدى فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلال وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع واذا نظرت في كلام المفسرين من اولهم الى اخرهم يجعلون هذه الايه دليلا على انه لا يشترط قصد الضلال او قصد الكفر بل قد يكون ظانا انه على حق وعلى هدى ومع ذلك هو الضال لا سيما ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى ان المبتدع مطلقا سواء كانت البدعه كفريه او دونها يعتقد انه على ماذا على حق وعلى سنه وعلى صواب لا يعتقد انه مبتدع لو اعتقد انه مبتدع لتاب ولذلك قال السلف ماذا لا توبه لمبتدع ليس المراد ان الله تعالى لم يشرع له التوبه ولم يوجبها عليه او انه لو تاب لا يقبل الله تعالى منه ليس هذا المراد انما المراد ما المراد انه لا يوفق بمعنى انه لا يعتقد انه باطل انما عليه هو البطلان ومع ذلك يتوب من الذي يتوب الذي يعتقد انه على معصيه تصلي الفجر ثم تتوب ها لا والا يكذب ويتوب يقع في معصيه ثم يتوب يشعر بالتقصير حينئذ يتوب اذا هناك شعور هناك اعتراف بالذنب ثم يتوب امنه يعتقد انه على هدى وعلى صلاح يعتكف 10 ايام ثم يخرج ويتوب الى الله تعالى لا ما يفعل هذا ويقرا القران واذا ختم تاب الى الله تعالى قل لا وانما يتوب الذي يعتقد انه على باطل ولذلك قال السلم من فقه السلف الذين يرجعون الى السلف من فقه السلف ان المبتدع لا توبه له بهذا المعنى انه لا يوفق الى الى التوبه لانه يعتقد انه على على حق قال وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال ابن جرير رحمه الله تعالى قوله الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامه بل كان على جور وضلال وذلك انهم عملوا بغير ما امرهم الله به بل على كفر منهم به وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يقول لهم يظنون انهم بفعلهم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 في العناد وليس عندهم كفر جهل المته قال وهذا من ادل الدلائل على خطي قول من زعم انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يقصد الى الكفر بعد العلم بوحدانيته وذلك ان الله تعالى ذكره اخبر عن هؤلاء الذين وصف صفاتهم في هذه الايه ان سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون انهم محسنون في صنعهم ذلك واخبر عنهم انهم هم الذين كفروا بايات ربهم ولو كان القول كما قال الذين زعموا انه لا يكفر بالله احد الا من حيث يعلم لوجب ان يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي اخبر الله عنهم انهم كانوا يحسبون فيه انهم يحسنون صنعه كانوا مثابين صحيح او لا اذا اعتقد انه على حق قال الاصل ماذا ولا يؤاخذ الا اذا قصد الباطل صار ماذا صار ماجورا صار ماجورا وليس الامر كذلك بل هو معذور قال ان المحسنين صنعه كانوا مثابين ماجورين عليها ولكن القول بخلاف ما قال فاخبر جل ثناؤه عنهم انهم بالله كفروا وان اعمالهم محابطا اذا هذا نص واضح مبين وتجعله اصلا معك في هذه المساله لو عابد غير الله تعالى واتخذ الهما مع الله تعالى وهو يظن انه على حق وهو يظن انه على التوحيد وعلى الاسلام هذا الظن لا يكفي هذا الظن لا يكفي والنصوص كثيره فيه بهذا في المقام قال ابن تيميه رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الاول صفحه 231 واما مضلات الفتن فان يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب انه مهتدي مضلات الفتن أن يفتن عن, عن دينه ومع ذلك يظن ماذا أنه مهتد هل ينفعه الجواب لا هذا كلام من تيمية رحمه وتعالى مؤيد لكلام من جرير الطبر رحمه وتعالى قال وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمة لنقيض له شيطانا فهو له قريم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون يحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك هذا كل من عمل القرين الشيطان حق أم باطن؟ باطن ظنه يكفي الجواب له هذا نص واضح بينه وقال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا نص نص كما هذا يعبد غير الله تعالى ويظن أنه ماذا؟ أنه على حقه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إذن المرد إلى ماذا؟ إلى إرادة الله تعالى أنت لست مكلفاً بي بالناس يهتدوا أو يضلوا إنما عليك البيان فقط فمن أسلم فهم مسلمون ومن كفر فهو فهو كفر أنت تقول حين ذي كيف نكفر هؤلاء؟ كفرهم لا إشكاء ملايين يعبدون غير الله تعالى ويحضرون ماذا ها عيد البدوي وغيره نحكم عليه بالكفر صح ولا نحكم عليهم بالكفر بعض رايت البعض يقول ملايين يكفرون هؤلاء التكفيريون نعم نكفرهم ونكفرك معهم لا اشكال في هذه يجري هذا الذي يعتقد هؤلاء مشركون ليس مسلمين ومن لم يكفرهم فهو كافر ملحق بهم وهذا محل إجماع في المأسألتين قال رحمه وتعالى وقال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبام وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال رحمه وتعالى ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في من يعني فسروا في من يتعبد بغير شريعه الله التي بعث بها رسوله من المشركين واهل الكتاب كالرهبان تعول يعني فسروا هذه حملوها على ماذا هي نازله في المشركين في الكفار تختص بهم الجواب لا لماذا لانهم كفروا واختاروا مله ودين ويحسبون انهم على ماذا على هدى وعلى حق كل من حسب نفسه انه على هدى ولم يتبع الشرع فهو داخل في الايه هو داخل وفي الايه ولذلك حمل الصحابه هذه الايه على ماذا على كل مبتدع يتقرب الى الله تعالى ببدعه ويظن انه على على هدى ولذلك قال ولهذا تاول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن اصحاب النبي يكون اتفاقا في من يتعبد بغير شريعه الله التي بعث بها رسوله من المشركين واهل الكتاب كالرهبان وفي اهل الاهواء من هذه الامه اهل الاهواء من هذه الامه يعني المبتدعه سواء كانوا في باب المعتقد او كانوا في باب السلوك والذين يبتدعون في باب السلوك اخف من الذين يبتدعون في باب المعتقد لماذا لان باب المعتقد هذا كله مستورد عقائد الجهميه والمعتزله والاشاعره هذه ليس عقائد اسلاميه واليوم قرات للرازي وهو يعلم احوال اليهود له اختصاص بالملل يقول اليهود فرق منهم فرقه جبريه ومنهم فرقه قدريه ومنهم فرقه مشبهه هذه كلها انتقلت الى الى المسلمين فهي عقائد يهوديه وليست عقائد اسلاميه من الخطا والغلط البين الواضح والجهل ان تصف هذه الفرق بانها اسلاميه ان عقائد اسلاميه هذا باطل اسلاميه معناها ماذا ان لهم مسوغ قد يكون ثم تاويل قد تاولوه من القران والسنه هل في القران ما يدل على ان الله تعالى في كل مكان هل في القران ما يدل على ان استوى بمعنى استولى هل هناك قول ما يدل على ذلك هل في القران ما يدل على وحده الوجود على الاتحاد هذا اذا جعلت القران قد يدل على ذلك عنيدا جعلت المساله خلافيه ولا يجوز حينئذ ان تجعل ماذا حق وباطل لان القران دل على ذلك كما يختلفون في مسائل الفقه كذلك يختلفون في مسائل العقيده ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يكون متجردا ودعاك من خلاف المتاخرين الذين يسوون بين الفراء وانما ترجع الى ترجع الى الى الوصول فهذه الفراق وان اختلفت باسماءها اولا المعتزله جهميه والاشعريه كذلك جهميه فيلحقهم ما لحق الجهميه الاول ولذلك عند السلف الجهمي من قال بان القران مخلوق واذهب الى كتبي الرد عن الجهميه ستجد ان الجهمي من هو الجهمي يعرفونه بان من قال بان القران مخلوق والاشعري ماذا يقول قران مخلوق اذا جهمي اولى جهميه وفي باب الايمان جهميه وفي باب الكفريه جهميه اذا ماذا بقى ذهبت الاصول اذا كان الايمان والكفر وكذلك ما يتعلق بالقران انه مخلوق ما بقي شيء وما يتعلق بالصفات كذلك عندهم عندهم انحراف اذا لابد من جعل هذه المسائل مردوده الى الى الاصل والى فهم السلف ودعك من من المتاخرين جعل لك حدا في فهم هذه المسائل ولو خالف من من خالف قال رحمه الله تعالى وفي اهل الاهواء من هذه الامه ك الخوارج الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال فيهم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او لا او تعمدوا الباطل والهوى ما تعمدوا ما تعمد الخوارج امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهي فرقه ضاله ومع ذلك يحسبون انهم مهتدون اذا الحسبان لا اثر له في الحكم الشرعي وانما المخالفه باعتبار ماذا باعتبار الظاهر قال يحقر احدكم صلاته مع صلاههم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام ولذلك اخذ بعض العلماء انهم هؤلاء كفار يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه قال وذلك لان هؤلاء خرجوا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعه المسلمين حتى كفروا من خالفهم مثل عثمان وعلي وسائر من تولاهما من المؤمنين وسحلوا دماء المسلمين واموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان اذا هذه الايه تاولها الصحابه في اهل الاهواء وليست خاصه ب ها بالكفار من اهل الكتاب والمشركين ثم نحن نستدل بها على من على من جعل مع الله تعالى الهه اخر اذا ليست من المسلمين لا نستدل بها على على المسلمين ولذلك مر معنى في تكفير المعين ان شيخ حقه رحمه الله رد على من قال بانكم تكفرون المسلمين قال هؤلاء ليسوا مسلمين وانما نكفر المشرك هذا موافق للحق اذا كيف يكون هذا مذهب الخوارج الخوارج يكفرون المسلمين يعني بالذنوب والمعاصي التي لا تخرجهم عن الاسلام ونحن ما كفرنا المسلم وانما كفرنا ماذا المشركين <تصفيق> فرق بين بين المسالتين اذا انتبه لي لهذا كيف تجادل هؤلاء ان كان في جدال خير والا الاعراض عنهم هو الاحسن النيه الحسنه لا تقلب الحقائق النيه الحسنه لا تقلب الحقائل وهم يحسبون أنهم يحسنون الصرح هذا عاصل فيه في هذا الباب وقال رحمه الله تعالى في جميع المسائل جزء السادس صفحة 22 أما المقصود المطلوب لذاته وهو المعبود فلا يجوز أن يعبد إلا الله لا إله إلا هو هذا أصل الدين وأساسه ودعامته وأوله وأخير وباطنه وظاهره هذا الجملة كافية من ابتيمية رحمه الله تعالى تبين لك حقيقة التوحيد عاصل الدين يكفي بمعنى ماذا اذا زال زال الدين الا يعبد الا الله وهذا يعبد من ها قد يعبد الله تعالى ويعبد معه اخر اذا ليس معه اصل الدين واذا لم يكن معه اصل الدين زال ماذا زال دينه هذا مشرك قال والوسيله هي الاعمال الصالحه الحسنه اذ ليس كل عمل يصلح لان يعبد به الله ليس كل عمل لابد ان يكون مشروعا صحيح لابد ان يكون مشروعا والا ما صلح ان يكون عباده العباده ما جاء الامر بها من جهه الشرع فاذا لم يامر بها الله تعالى لا يصلح ان تتعبد الله تعالى بها لا يتقرب الا بما اذن الله تعالى له فيه اذ ليس كل عمل يصلح لان يعبد به الله ويراد به وجهه وليس كل ما كان في نفسه حسنا وصلاحا يراد به وجه الله وليس بصالح يعني لابد من, من اجتماع الامرين قد يكون في ظاهره صالحا لكنه ماذا انتفى الباطن هل يكون صالحا الجواب لا قد يكون مريدا به وجه الله تعالى لكنه لم يؤذن به الشرع هل يكون صالحا الجواب لا اذا ليس كل ما اعتقده اللسان انه صالح جاز ان يتقرب به الى الله تعالى قال مثل عبادات المبتدع المخلصين مثال صحيح مثال صحيح نعم مبتدعه لكنه ماذا مخلص يمكن او لا مبتدع ولكنه مخلص لله عز وجل هل عمله صالح او لا عمل باطل اذا النيه الحسنه لا تقلب الحقائق انما الاعمال بالنيات وهذا قد احسن في نيته لماذا تنكر علي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات ما الجواب انما الاعمال المشروعه التي اذن الله تعالى بها ليس مطلقا الاعمال اعمال دخلت عليه الفت عم سدل باللغه ولم يرجع الى الى الشرع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورا من عامل عملا ليس عليه امرنا فورا اذا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ان حديث الاعمال مقيد ليس مطلقا انما الاعمال ان في ظاهر ماذا سد به الصوفيه انما الاعمال مطلقه الاعمال بالنيات فذي صلحته النيه العمل صار صالحا ولو لم ياذن الله تعالى به هذا ظاهره قل لا لابد من جمع هذا مع ذاك وهنا ياتي ماذا ياتي الراسخ في العلم يجمع بين النصوص الحكم الشرعي بعد انقطاع الوحي تبي بعد انقطاع الوحي لابد من النظر في جميع الشريعه واما ان ياتي بنص ويترك النصوص الاخرى هذا من سيمه اهل الزي لان من اتباع المتشابه وقد مر معنا في مقدمه المستفيد ان اتباع العام مع وجود الخاص من اتباع المتشابه واتباع المطلق مع وجود القيد من اتباع المتشابه صحيح او لا اذا انما الاعمال هذا مطلق عام حينئذ تارك من احدث في امرنا وتزعم ان هذا الحديث يدل على ان من صلحت نيته فليعمل ما شاء ويتعبد تقول هذا من اتباع المتشابه تب الى هذا قال رحمه الله تعالى مثل عبادات المبتدعه المخلصين كرهبانيه النصارى التي قال الله فيها ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله الا هو استثناء مقطعا ومثل ما في هذه الامه من انواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله لكن بغير اذن من الله فهي بدعه ولو احسن الظن او احسن النيه اين يقول هذا لا لا يكفي بل هي باطله وهو ماذا وهو ما اجر او ماذور ها اول بعض نقول على نيته يؤجر وعلى عمل الظاهر ياثم ماذور قطعا ماذور لماذا لانه مطالب شرعا تبي مطالب شرعا انه لا يحل ان يتعبد مسلم ينتسب الى الاسلام الا بماذا الا باذن شرع لا يجز له ان يفعل او ان يقول ويتقرب الى الله تعالى الا اذا علم اولا هذا مما شرعه الله تعالى فاذا تجاسر وعمل واقدم دون الرجوع الى الشرع كان مفرطا ليس جاهلا فانا ماذا كان مفرطا فالاصل فيه ان يسال فاسالوا اهل الذكر وهم امروا بذلك قال رحمه الله مثل بدع الخوارج واستحلال ما استحلوه من مفارقه السنه والجماعه وكذلك ما على كثير من القدريه والمرجئه والجهميه والرافضه وغير من اهل البدع الاعتقاديه اذا كانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها الى الله يعني قد يوجد عند هؤلاء ماذا قد يوجد ناسيه ما عند المقلده اليس العلماء عند المقلد قد يكون عنده اخلاص وهو جهمي او معتزلي او قدري او مرجئ لكنه ماذا عمله في الظاهر باطل او عقيدته باطله فاخلاصه لا يسوغ له الباطل بل يكون اثما قال وغيرهم من اهل البدع الاعتقاديه اذا كانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها الى الله وكذلك ما عليه كثير من المبتدعه في العبادات والاحوال من الصوفيه والعباد والفقهاء والامراء والاجناد والولاه والعمال فكثير من هؤلاء قد يزينوا له سوء عمله فيراه حسنا قد زين له ماذا سوء عمل فيراه حسنا ويتقرب الى الله بشيء يظنه حسنا وهو شيء مكروه وظنه لا يقلب الحقائق ولا يكون ماذا ولا يكون مانعا من وصفه بكونه مبتدعا اذا كانت البدعه لا تكفره او كافرا او مشريكا ان كانت البدعه تكفرون صح او لا لا يكون مانعا كونه يعتقد عقيده حسنه باعتبار ماذا باعتبار التقرب الى الله تعالى والاخلاص لكن عمله باطل سواء كان بدعه مكفره او لا نصفه به بالوصف سواء كان مبتدعا لم يصل الى حد الكفر او كان كافرا قالوا هذا باب واسع ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي تقربون بها الى الله ويخلصون فيها قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله وذكر الآية قال وسئل عنهم سعد ابن أبي وقاص عن هؤلين الذين نص الله تعالى عليهم بأنهم أخسرين قال فقال هم أهل الصوامع والديارات يعني على اليهود والنصارى وسئل عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالي فقال هم أهل حرورا يعني الخوارد حملها على أهل الأهواء وعند علي رغي الله تعالى عنهم لا يكفرون ولا منافات بين القولين لماذا ما نزل في الكفار يعم من فعل فعلهم هذا الاصل ولو بقي على على الاسلامي لو بقي على على الاسلامي ولذلك كان سلف يستدلون بالايات النازله في الشرك الاكبر على على الاصغر وهذا مطرد عنده وهذه مثلها قال ولا منافات بين القولين فان مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد وانما يكون للتمثيل فمن سئل عن الخبز فاخذ رغيفا وقال هو هذا ففسر الضالين من عباد الكفار وعباد اهل البدع وقد اخبر الله انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واخبر انهم يرون اعمالهم السيئه حسنا فهم مع راي وحسبان غير مطابق للحقيقه والعبره بالحسبان المطابق للحقيقه واما الحسبان الذي لا يكون مطابقا للحقيقه فلا يكون رافعا لوصف الكفر او او البدعه يسمى مبتدعا ولو ظن انه على حق ويسمى كافرا ولو ظن انه على على حق فانتبه لهذا ولذلك جعلها المصنف رحمه الله تعالى ايها في الذب عن عن السنه وعمن زعم انه على عقيده السلف مع كوني قد يكون ماذا قد يكون صادقا مع نفسه أنه أراد ما ذهب السلف لكنه ما, ما أصاف فأورد المصنف رحمه وتعالى هذه الآية ردا عليه ثم قالوا أصل الإسلامي وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما بما شرع وهذا هو تحقيق الشهادتين لابد من أن تمع بين الأمرين ثم قال المصنف رحمه وتعالى في إرادة شبه الثانية قال العراقي ولكن لكن نحن يعني هو حكى عن ماذا عن نفسه وأبيه وجده أنه من بيت علم وأنهم على عقيدة السلف وأنهم ماذا؟ وأنهم متبعون ليش شيخ الإسلام المتيمية وابن القي قال ولكن لا نكفر الناس بهذه الأشياء ما هي هذه الأشياء؟ دعاء غير الله تعالى ونداء الغائبين من الأنبياء وغيرهم إذن لا نكفر بماذا؟ بالشرك الأكبر؟ لا نكفر به بالشرك الأكبر ولو فعل ما؟ ما فعلت قال لأن اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا يعني لما اطلع على كتاب الله تعالى علم من اطلاعه ان هؤلاء ليسوا مشركين بل هم مسلمون موحدون لانهم يقولون لا اله الا الله وصلوا وصاموا هل هذا الاطلاع على الوجه الشرعي الجواب له لكنه اطلع ها على حسب ما يوافق هوا كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى يعني يبحث عن الادله المتشابه لتوافق هوا فاعتقد اولا ثم اراد ان ان يستدل قال هنا فيقال ابعد الخلق عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اهل الاعتقادات الباطنه اهل الاعتقادات الباطنه اذ لو كانوا متبعين لما وقعوا في هذه الاعتقادات هذا وجه ماذا كون المصنف رحمه الله حكم عليهم بماذا انهم ابعد قال القائل لماذا نقول هذا الكلام اليس فيه جنايه الا هذا موثق للحق لان لو كان متبع ها لو وافق الحق صحيح او لا لانه اما ان يكون صاحب اتباع او لا فان كان صاحب اتباع عرف كيف يتبع لانه ليس النظر في الدليل فقط ان تسمع دليل وتاخذ به لابد من النظر في ماذا في كيفيه فهم الدليل فهو وان اخذ بالاول ان يقول قال الله تعالى هل بمجرد اسناد الحكم الى ايه كافن الجواب لا لابد ان يفهم كيف يفهم صحيح او لا ان يستدل بالايه ولا بد من نظر اخر وهو كيف يفهم هذه الايه فعندنا منهج الذي يسمى منهج السلف كتاب وسنه على فهم سلف الامه اذا على فهم سلف الامه هذا قيد لا بد منه وليس المراد ان ينظر فيه بالدلاله الكتاب والسنه هكذا بهواء لا دلاله الكتاب والسنه وما تدل عليه الايه منضبط وليس مفتوحا مفعولا لكل من هب ودب ياتي ويسمط لا لابد من نظر على وفق ما قيده السلف الصالح فيه في ذلك قال ابعد الخلق عن كتاب الله وسنه رسوله هم اهل الاعتقادات الباطلة واهل الغلو في الانبياء والاولياء والصالحين لانهم بماذا مشركون بهذه الاعتقادات هم مشركون ليس ليس اهل غلو فقط وهم اضل خلق الله عما جاءت به الرسل لان الذي جاءت به الرسل ماذا افراد الله تعالى بالعباده وهذا اصل اصيل في الدين هو اصل الاصول مطلقا ليس قبله اصل مطلقا في الشرع ان الرسل انما بعثت من اجل ماذا افراد الله تعالى بالعباده ومن جعل مع الله تعالى ندا او اله ام بان صرف اليه انواع من العباده ناقض هذا الاصل فلا يكون متصبا به البت وهذا لا خلاف فيه وإذا قيل بأن مسألة العذر بالجهل أن مسألة خلافية رد عليه بهذا الأصل أن الأنبياء والمرسلين قد أجمعوا على ذلك ويكفيك قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله يعني وحده ولا يتحقق وصف العبادة هنا إلا بماذا؟ بيب الشرطين إخلاص واتباع وأما أن يركب هواه وأن يعتقد في الأولياء ثم يصرف أنواع من العبادات وهو يقول لا إله إلا لهذا أشد أشد في المحاسبه من ذاك الذي لم يبلغ شيء البت صحيح او لا لانه قال لا اله الا محمد رسول الله اذا لابد من الاتباع ولابد من تحقيق ما ذا الاخلاص وهو يسعى لسيما هؤلاء المشركين الذين يعيشون بين المسلمين يسعى ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسال هل يحرك السبابه او لا وهو مع ذلك مشرك ها صار اتباع عنده في باب التوحيد الجواب لا صحيح او لا هذا موجود يحجون بيت الله تعالى ويحاول ان ان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد بعض ممن يكتب في الشرك الاكبر قال رحمه تعالى وهم اضل خلق الله عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو اصل الاصول تحقيق الشهادتين وان ورثوا الكتاب ودرسوه يعني ماذا تلقوا الكتاب صاروا ماذا يحفظون القران اخذوه عمن قبله وفسروه درسوه يعني تعلموا ما فيه هل هذا يكفي الجواب وقد عرفنا قوله فيما سبق ماذا بيت علم قلنا ها هذا لا يدل لابد من علم نافع نعم ان ان يكون هذا العلم هو ما دل عليه الكتاب والسنه على ما اراد الله تعالى لا على ما يريده هو وشيوخه وانما على ما اراد الله تعالى فالقران كل نص صريح في دعوه الناس الى التوحيد وفي تفسير التوحيد وفي النهي والتحذير من الشرك وفي تفسير الشرك فاذا عدى عنه فهو صاحب هوى فهو هو صاحب هوى ولذلك لا يكفي انه منتسب الى العلم قال وان وارث الكتاب عن القران حفظه وتعلمه واخذه بالسند وعند ما عنده من, من القراءات الاخري يكفي قل لا لا يكفي اقراه ب ب 100 قراءه وهذا لا يكفي لابد ان يفهم الكلام على على مراد الله تعالى قال ودرسوه فان الوراثه تبي هذا هذه نصوص جيده مفيده جدا في الواقع نزلها طبقها ليس المراد انك تجعلها بالراس فقط نترك الدرس اذا كان المراد هذا لا نزل لابد من التنزيل الذي تراه يحفظ القران ومعه اسانيد اخرى ويحفظ البخاري بالسند لا يكفي هذا لابد ان تنظر ماذا كيف يعمل وكيف يعامل المخالف من المشركين والمرتدين والمنافقين اخيرا عندنا منهج لابد من اتباعه وامما مجرد انه يحفظ القران مع واسانيده ويحفظ البخاري بالاسانيد الاخري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 قل لا, لا يكفي لو بينك وبينه واحد او اثنين لا يكفيك <تصفيق> لابد من العمل به بالسنه قال فان الوراثه تبي ودراستها والاطلاع نوع والعلم به والايمان والعمل ومعرفه حقائقه ونصوصه نوع اخر الله اكبر هذا اصل اصل مطرد في التعامل مع ماذا مع المصنفات التعامل مع طلاب العلم التعامل مع العلماء مطلقا ليس كل مصنف يكون على هدى وليس كل طالب يكون ماذا يكون على هدى وليس كل عالم يكون على على هدى كيف تميز يا علم ثم هذا العلم يكون على مراد الله تعالى ثم لا بد من العمل لا بد من من العمل قال وان ورثوا الكتاب ودرسوه فان الوراثه والدراسه والاطلاع نوع والعلم به والايمان والعمل عمل نص على العمل ومعرفه حقائقه ونصوصه نوع اخر والعبره بماذا بالثاني العبره بالايمان العبره بالعمل ليس بمجرد الحفظ والعلم ولذلك انتبه حتى مساله العذر بالجهله قد يؤلف بعضهم مصنفا ويوافق الحق لكنه في الواقع والتنزيل ليس بشيء وهذا فيه تفصيل من باب العدل يذكر كتاب دون الكاتب يذكر المؤلف دون دون المؤلف فيقال وافق بالكتاب في واجاد واصاب لكنه هو في نفسه قد يكون مرتدا قد لا يكون مسلما طب هذا قال قال تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه اغلف لالا يفقهوه اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا المره تفسير الايه وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفرا ولا يدري ما فيها هذا مثال لأهل العلم ليس للجهال المقلل لأهل العلم قد يحمل القرآن ويفهم القرآن لكن لا يعمل به صار مثله كمثل ما يوضع على الحمار ولا يدري ما فيه لو وضعت مئة كتاب على ظهر حمار <تصفيق> هل يعلم ما فيها الجواب لا استفاد شيئا الجواب لا كذلك الذي يحفظ القرآن ويعلم قوال السلف نحوه لكنه لا يعمل به بذلك نقول هذا لا يكفيه قالوا في الحديث الذي في وصف الخوارج يقراون القران لا يجاوز حناجرهم هم شر قتل تحت قديم السماء قرؤوا القران وما عملوا به فالعلم والكتاب اذا لم يخلص الى القلوب فهو حجه على ابن ادم الله اكبر ما اجملها من من فائده اذا تحفظ القران لا يكفي تقرا تفسير بكثير وتعرف الاقوال وقلب بن عباس ومجاهد والشعبي الى اخره لا يكفي هذا لابد ماذا لابد من موافقه مراد الله تعالى والعمل لابد من الجمع بين بين الامرين ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في تفسير قوله مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها قال ابن القيم رحمه الله تعالى فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو اليه ثم خالف ذلك خالف ذلك لم يعمل ولم يدع الى غيره ولم يحمله الا على ظهر قلب مجرد حمل فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمال على ظهره زامله اسفار لا يدري ما فيها حمله لكنه لا يدري ما فيها قال حظه منها حملها على ظهره ليس الا تعب فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على على ظهره اللهم السع فان هذا المثل قل قيم رحمه الله تعالى فهذا المثل وان كان ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القران فترك العمل به يعني ليس خاصا بماذا بي باليهود وهذا شان القران كله من اوله الى اخره كل ما ورد في اليهود والنصارى والمنافقين ونحوههم والامم السابقه ليس المراد فقط حكايه وانما المراد الاتعاب فالمثل الذي ضربه الله تعالى لي ليهود المراد به ماذا من عمل عمله فحكم حكمه حملوا التورات لم يعملوا بها اذا من حمل القران ولم يعمل به صار ماذا لا فرق بينه وبين ذا فمثل الحمار يحمل اسفارا ينفعه الجواب لا هذا مراده رحمه الله قال فهذا المثل وان كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القران فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته هذا شأنه عظيم قال رحمه الله ويقال كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اقوال اهل العلم صريحه متوافره متظاهره على ماذا على تكفير من دعا غير الله يعني على تكفير المشرك و تسميته ماذا مشركا ونفي الاسلام عنه هذا دل على الكتاب والسنه والاجماع لا خلاف فيه بل الادله متضافره متظ يعني متكاثره والقران كله دال على على ذلك فكيف ينسب حينئذ الى ماذا الى الامام امام الدعوه انه لا يكفر المشركين وكيف ينسب الى الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كذلك انه لا يكفر المشركين وهذا نص واضح يدل على ماذا على التكفير قال على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه الا الله قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين يعني يعني من المشركين إن الشركة لظلم عظيم إذن لا إشكاله أن يسمى المشرك ظالما وأن يوصف المشركون بيب الظالمين فإنك إذن إذا فعلت ماذا دعاء غير الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن تنوين عوض عن جمل سابقة فإنك إذ دعوت أحدا من دون الله تعالى من الظالم بعض من الظالمين حين يصير من من المشتكين هذا تكفير او لا هذا تكفير القران كله في ذلك قال وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الايه والقران كله دال على هذا المعنى مقرر له وان اختلفت الطرق والاوجه في بيانه والتنبيه عليه فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله إلى القرآن وإلى السنة؟ هذا من الافتراء أن يقال هذا جائز هذا أولا ثانيا لو قال بأنه ليس جائزا لكما كفرهم كيف ينسب عدم تكفير المشركين إلى كتاب والسنة؟ والقرآن كله يدل على ماذا؟ على التكفير وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ هذا تقرير من احسن ما يكون يعني لا يقول احد عاقل ان من دعا غير الله تعالى وجعل فيه الاعتقاد الفاسد الباطل بانه ينفع او يضر انه ماذا انه لا يكفر هذا لا يقول به عاقل البتة فاين الذين يزعمون انهم عقلاء في هذا الزمان والمشركون الاولون يعترفون للرسل واتباعهم انهم دعاة الى التوحيد واخلاص العباده والدعاء لله يعني المشركون اعترفوا ان الرسل انما بعث من اجل ماذا افراد الله تعالى بالعباده وترك الشركه يعني تعرفوا بهذا وهؤلاء الذين يزعمون انهم مسلمون اليوم لا يحسنون ذلك اذا عرفوا الاسلام ما عرفوا الاسلام والذي لم يعرف الاسلام لا يسمى مسلما لا يصح بكونه مسلما قال وانما نازع في تصديقه ما قبول ما جاءوا به اجعل الالهه الههم واحده اذا اقروا او لا اقروا بان معنى لا اله الا الله هو ماذا افراد الله تعالى بالعباده هم يعبدون عده الها ويعبدون الله تعالى ولا ينازعون في كونه الهها وانما ينازعوا في ماذا في ابطال جميع الالهه وترك عبادتها وافراد الله تعالى بالعباده هذا الذي نازع فيه واما لو لو كان الدين مبنيا على انه يجوز ولا يكفر ويكون مسلما ان يعبد الله تعالى ويعبد غيره ما نازعوا الرسل وهذا من الامور المعلومه بالبدايه بداهه العقول لكن لما اعم الله تعالى بصائر هؤلاء لم يميز بين الموحد والمشرك تلطت عليه المسائل ولذلك المصنف رحمه الله تعالى كثيرا ما يكرر مساله التصور الاسلامي لان المساله مبنيه ليس يعذر او لا يعذر وانما مبنيه على ما ما هو الاسلام ما حقيقه الاسلام هل هذا الفرض تحقق قام به وصف الاسلام ام لا فكيف يعبد الله تعالى ويعبد غيره ثم تصيب بكول مصرما اذا ما عرف الاسلام والبحث عن اذا نكون ماذا في التصورات هذه هل, هل الاسلام تحقق بي او لا قد يقول لك قائل نحن لا ننازع في هذا هذه من المسلمات قل لا ليست من المسلمات لو كانت من المسلمات عندك لما نزلت هذه الحكم الشرعي على على الفرد اما مجرد ان تعلم حقيقه الاسلام ثم تجعلها كذا لا في اشخاص وهذا الوجود له وإنما هو معنى ذهني وإنما الإسلام في ضمن الشخص فيكون مسلما به وأما إذا لم يتحق فلا يصى بكون ماذا مسلم نحن لا نبحث قد تقول له ماذا لا نبحث في الحقائق باعتبار ذاتها وإنما نبحث في الحقائق باعتبار من تلبس بها فهل هذا الشخص يسمى مسلما أو لا إن سماه مسلما كفر تدعى الإسلام لماذا لأنه لم يميز بين حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك ولذلك المصنف رحمه وتعالى قال وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به قال وهذا الذي يزعم أنه طلع على كتاب الله لم يعرف منه ما عرف أولئك المشركون فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره لماذا؟ لأن الأوائل ما كانوا يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله تعالى وأما هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وعبدوا غير الله تعالى أيهما أعظم فتنة الثاني قطعاً أولئك متميزون يقول لك لا لا يرفض ان يقول لا اله الا الله ويستمر على عباده غيره هذا لا يرتبس بغيره واما هؤلاء المتاخرون فجمعوا بين الامرين قال فالاسلام في هذه الاوقات اغرب منه في اول ظهوره والدعوه اليه مع كثره من يقرا القران وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته يعني تظاهروا بالاسلامي وتظاهروا به بالشريعه نحويا ومن العجائب والعجائب جمه قرب الدواء وما اليه وصوله دواء قريب لكنه لا يستطيع ان يصل اليه كالعيس يعني الابل البيض يخالط بياضها شيء من, من الشكره كالعيس في البيداء الصحراء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول قال وما احسن ما قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قال حتى يتركه لا يعقل يعني يحول بينه وبين الفهم لا يفهم ولو قرأ القران ولو حفظ القران ولو ذكر اقوال اهل العلم لكنه لا يدرك حقيقه الاسلام وحقيقه التوحيد حتى يتركه لا لا يعقل يعني لا لا يفهم والله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين